بلى الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى به لا درس شرح كشف شبهات قشتنا كلام مؤلف شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادات كلها لله وأتشغف فرمي بود ساقبو بود دركو كواب الله عليه وآله وسلم لقل مشركان جنجي بو كوا دعاء هموي بو لايخوا آراست بكره لكز نكره لسر حقي أوانا جنجي كوا اوان دوايا لا خواه لا غير خواه اي فرمو ابي دعاء همو بو خوابه نابع لكسيتر دوابكي ونظر همو بو خوابه نابع بو كسيتر هروها سربريني حيوان ابي تقرب بو خوابكري بي نقبو كسيتر هروها هانا بردن لنا راحت يكان بو خوابه تنها همو جوركاني عبادات همو بو الشيخ صالح افرمي شيخ صالح الفوزان أي لا يكون بعض ذلك لله وبعض للبدوي وبعض لله وبعض للحسين بد أن يكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله وسائر العبادات كلها لله وهذا هو الدين الصحيح أفرمي نابتو هندكي بو خوابقيو هندكي بو بدوي بدوي كبو طبعا بدوي كابراج الشيعي باطنيه كابراج الشيعي باطني للفاز لدقيقة للفاز لمغرب ولطنطا مردوه لمصر لطنطا مردوه لمصر أما لمصر مولدي بوكره سالنا همو سالك ملا جينا مشه محمد كور عبدلا بس ما كت كتيب وكره ولا كاتي خوي كا كاتي مولده كاني بقدر شيء عرف خلاك هو بيتوا لمولده حتى على الصالين والصوين والششا بازكاد كتابي دمع على التوحيد لا لا بردش لهش بزكاء بواني موليدي أحمد مولدي سا مليون كذبون سا مليون بشرتك أبلائي الشيعي باطني يا كافري خدداري مشتكي بدوي ما احمد هاي أحمد أحمد بدوي طبعا بومعلومات أمانة أوانب احفادي اوانبون كاتي اخيك صلاح الدين ايوبي داري كردن لمصر دولتك الرخانا دولتي ها باطني شيعي كظاهريا رفضوا باطنيا كفري محظبوا وعطي الظاهرة بخيان بتي اناسان كقوية امان الشيعي علي دولتي فاطمين دروكا طبعا لناخي شانا كافري طواول جاكاتي اخيك صلاح الدين ايوبي رحمتي اخوة الابي او بمصر اللي جردز دار هنا نتفرتوني كردن هلأتن روشتن بو مغرب وبقوا أنا، لا أحفاد كان بالطريقة تيها تنازاري تصوف، وهو بيجلو أنا أحمد بدبي طنطا شهر طنطا لمصر وأوش حالكتي كيف استب أسمعك ت؟ لمصر أو هاي؟ سيم مليون سيم مليون لموليدي أو كابري بلا يا بدبي يعني سيم مليون مشتى. أنا بس إيش حتى على او احفاد شر محمد كراب عبد ما عباس مصر كلامي امادي او موليدشتان يعني بيني وبيان كموليدي تشور كراب وبيان بتاي خو اي خوكاني تشي زور حاجيان او اكو بونا امسي اي هم عفره تشي هم بذا والله وانا وانا خويا كردو الناس خويا نذر كردو بوچه بو, بو رابوردن بو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 إيراني كي قورو قران إلا ما رحم ربوك به بي زور بيزوري أها مشتكوها واركاته يا حسين لابد أن يكون الدعاء كله لله أبيها مي بخوابها نابي بكسي تربية أو عبادتانها مي بخوابها أو ديني صحيحة هارشتك لو دينا بخواب وغيري خواب أقر زرريك إشبه بغيري خواب أقبلناك خوا أما أن تكون العبادة مشتركة بين الله وبين القبور والأضرحة والأولياء والصالحين فهذا ليس هو التوحيد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 أوي أوي بس ويك أو أو أو كا مشركا بمتلقي بس تبتعين نالي من نزام تشير رجع لي أقرب هيك بتعين بي بلا أو مشرك خاني وتجلوا على في غمرني وتوسل الله عز وجل علماء الإسلام نام فرموا أول فتاه فتاه كاني شيخ محمد كوري عبد الوهاب فتاه كاني احفادي فتاه الشيخ بن بس صريح هيك نزاني نجنا خوابه مسألة كوتنا وشرك مشرك جاءت سن جاءت تكرر لك نوع الموضوع ايتها كان لتجيك على الله فرمي وما كنا معذبين حتى انا معث رسل مالين او مشركاني كان زاني واخا تعذيب الناقه تايق محجله لسرب النكري كانت مشركه بس قام محجل لسرب ويكتوشي شيبه يعني اق قام محجل لسلا توشي او بيت عذاب درا جاء الدينان والاخره خط تحقيقاته الفرق لبيني فرق لبيني عذاب تعذيب شردنيها مكافرة كيش إقام حججلا سر كرابي هم نقطة يزورهم يمدوه نقطة شردنيها تعزيب دري وشردنيها مكافريك كيش إقام حججلا سر كرابي كافر هي إقام سر يعني استدارو برد برسن مسلمان مسلمان كافر لا بلام تشيها إقام يعني على حساب يعني حتى في النجا ججل الدنيا في انغشت ومال لسريان في انغيش لروج كات او, أو هناك على خافنا من بع إن شاء اللولاة الإسلام شاء اسلام نخر عزري جناب البقرة بدوها البقرة بدوها من بازل أن قام حجليس الله ما جرواني لأفري قالوا شو يعني كهيج ولا قرآن ولا زمان عربين ما جروا أنا عالم إسلامي هموي رشوه رج قرآن أدري بجوانا رشوه رج بس يبقى مريان بوقت الله الله فال هذا هو دين المشركين وان كان صاحبه يعترف بتوحيد الربوبيه ويصوم ويصلي ويحج ويعتمر الى غير ذلك هو ديني مشريك باخا ونا كشي بل ولا خواني دروس كردوا خو اسماني دروس كردوا كردوا حتى برجو بكري بان يشب اواني حمو ها بتاله لبري خاي فرميت الى ان وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلوا في الاسلام زانيد كا اقرار كردني اون به اويك خوادني ايدروس كردو او اني دروس كردو او به نتون ناو اسلام او نهي ناو اسلام شغال له مكان اقرارهم بتوحيد الربوبيه الذي ذكر الله عنهم وسجل عليهم لم يدخلوا في الاسلام ها خايغور خوي باسه قال القران ليان بپرسن چه ارزو اسماني دروس كرد الان الله اي خوا بو مسلم وحد مخير بوشوك إعترافنا كان بتسيب ألوهية يعني يشكان يعني خالص بخوانا قررناه دل على أن التوحيد المطلوب ليس توحيد الروبوبيات جاءت علينا فحسب يعني دل على دوكان لسوي كوا توحيد مطلوب أو أي أخوة بارستيك أخوة إيه ميداوا كيردو تنهاو بس بريطينيا لا شيء توحيد الروبو بل توحيد الروبوبيات شبه توشير كتابنا كي بس هل هو توحيد الألوهية وهو الفارق بين المسلم والكافر كما مطلوب همو أو توحيدانيك علماء باس عنه يقول تش توحيد ربوبية تش توحيد ألوهية تش توحيد أسماء وصفات لماذا لو أنه مشريك بطواء كما أنت فارغ لبيني مسلمان وكافر كي أبيتوله همو توحيدك أنا موحيد بي لماذا لو أنه موحيد نبي لبيني مسلمان وكافر جاي كرته توحيد فكل مقرم به المسلم والكافر وهو لا ينفع وحده. وحيد ربوبية مسلمان وكافر هل كان دوكان إقراري بيه تنهاب بس هو بتنهابه كافينيا وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يودون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم نقيش زور مهمعمة أوان كوا ما بستيان لدعاء كان ين كاتك كوا داوي ملائكان كرت داوي أنبياين كرت داوي أولياءين كرت وشفاعتي اواني ما بس ببدوا كردن لا خوين ها بداوا كردن لا خودي خوين ونزك بنوب اخوا بو داوا كردن يعني شلون انا نو ديما كداوا الملائكه بكين الاخوه ما نزك كاته هروا انبياء هروا اولياء لخودي انبياء وملائكه اولياء دا وانا كرت انا ند اما نزك ما نكاته الاخوه ام ابوك وعلى شيكرت الذي احل دماؤهم واموالهم ام ابوك ما لو خيني اواني حلال كبدستي شي بديستي أوب يا غبريels الله صمك الله رحمة للعالمين زنا رحمة للعالمين يدعون لناوبة بو لبروي مشتكم لبروي مشتكم وأخويت على أمرك الراحمين إن الشرك لظلم عظيم خلق بزور بعساني سيدك أبدا خوا بشرتي كيش خوان أخوان نوا خوي تعالى فرميتي كي خوي تعالى فرميتي إن الشرك لظلم عظيم بشرتي كيش زالن خوي جرب ببيغ مادي واتواصل لين أشركت لا لي يحبطن عمل به مو ببيغ مراني وتو ولو أشركت لا يحبط عنهم ما كانوا يعملون. فرميت إِنَّ الَّذِينَ كفروا من مِنْ الكتاب الْكِتَابِ في فِي جهنم جَهَنَّمَ فيها فِيهَا أُولَئِكَ شر البريه اخ اخ رحم الراحمين اللهم صل وسلم رحمه العالمين اوج نص قرانك يعني قرانكش بريتني كلام يا اخوه كاتتوت شلون علي كسمان الاخوه برحمت رنين كسمان ابي غمر برحمت رنين لازم كبو الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله ز... فعل ذلك عصموا مني أبي بني. تقوية سر سر. تكفيري معين تكفيري معين, تكفيري معين. إشي خوارجة, إشي خوارجة. لكنك تجمعنا لن كينوا لن تجمعنا لن جوانك على تجمعنا شعاري تجمعنا لن تجمعنا لن تجمعنا لن تجمعنا لن تجمعنا لن تجمعنا لن تجمعنا لن تجمعنا لن تجمعنا كي كوا. كأ شتكوا ككفر على ما هي تأتي كافرين؟ أخوة تعالى فرمي قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاكم لا قيمة تانية على عبادتنا كنبوخوا لا توجد قيمة تانية كيف يتوجد قيمة نبوه ستجارة كافرين وخرين ومالي حلالك لكن كيف يتجار في مركض صلى الله عليه وسلم لا مرحلة مدني وكل أسرع في صلاة هذا أمري أدازه حكومة الراشد الاسلام يقول يا الله صلى الله عليه وسلم لكتب بيني حتى لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها بصير لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها خوارج اي المسلمانه غير دروي كافر المسلمانه غير زينا كافر المسلمانه غير زي كافر او هم والله كافر كافرة والله خوارجه اصلا تو مرجي اي تو جهميه اصلا تولدين تي نغشتي باش انا فرمي اي انهم شغف اي انهم لم يقولوا ان الملائكة والانبياء والاولياء الذين يعبدونهم يخلقونهم ويرزقونهم ويحيونهم ويميتون ما قالوا هذا اولا اخواننا ود ملائكه كان دنيا ان دروس كردو ان انبياء واولياء نانو تو امانه خلق ان كردو رستان يا وجيا جيان ين بخشيو بو خلقو خلق امريان اما ين قتي قد جو انه تو وانما اتخذوهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله اما نز امان ين كذب شي بواسطه بين اخوانو خوا يعني خودي دعو كان لكيك كذب لاكم علم ملائكه وانبياء اولياء ك كامن بر الله اخوان دعوان بوكل وتا دعو كان راس الاخوانك أول شركة كاتب بفرقين لبيني شرك لبيني وسيليكي بدعي كاتي كتابل يا الله بخاتري في غمران وفي أوشاكان أما شرك نيا أما بلتي لوسيليكي بدعي ألا ينوام الله يا الله بخاتري ناوجوانا كان يخوت ألا ينوام الله قبل يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا ألا ينوام الشركة صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باشناله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله امانه يا نديمه هاي غورا فرميو يعبدون من دون الله لغير اخوا عبادتي عنك بوغير اخوا عبادتي عنك عبادتي بوكسان ما أرادوا منهم إلا الشفاعة، وزعموا أن هذا تعظيم لله. أولاً، إلا شفاعة يعني يستوي يعني، وأشاند أمال خويل تعظيم إخوة من شيء، ما بابزين شو يعني تعظيم إخوة؟ يقولون الله عظيم، خوا زور زور جوريل له، ويقول نحبارك يا مداوي ليبكين، ناتوانين يا مداوي ليبكين. أنا خواشان عظيمة، قاعدة بيحسي من هيك واكسي كين باعصب برالله خوا سماه مقدمة زور، ناتوانين يعني يا مل تامبارين يا مل ررشين شو نبإكسال الخوا، عظيم أوه شو ن أما الله إخوان يحسبون أنهم يحسبون الصنوع أنا زاني شيء تاجر كان يعني ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا من هاتوا يعني بجينا إخوان كان من لكن نتخذ من يوصل إليه حاجاتنا من عبادي الصالحين يعني لما كسانك أكين بواسطة إيش كاني ما بجينا إخوان دواكار كان دواكار كان ما بجينا تعالى لكي من الملائكة والرسل والصالحين فقاس الله على ملوك الدنيا الذين يتوصد عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين عندهم هاتن قياسية كان كل إلا سر كي، خوي قوره ملك كأني الدنيا، بس ملك ملكي ظالم، هم زاليروا تشون تكوت، ألين بعشرة مترون يا سام مثلاً ملكك تناط واني بجيب ولاي، أبي إلا واصتي بكي، الخوي قوره كي كان ولله قومك بله او کسی واست بکاملی پر ام. ایلا خود آن ببین بله. حتی کش ببین بله من ولامیم او. وقتی پیش دکه واست دنبن نخه. اگر ملیکه گویی آیا او بیام بله من ملیا پر ام. ایلا بله رقی درگوانه کنمانو بیه. الان او تو ظالمه. چون تو کازی خواه لسر ظالمه که خواه وای نوتو خواه کیلا قرآن که فرمیت ادعونی است جیب بخلد لي تجيشتون نوتن نو وسيلة وسيلة القرآن خواك باصيك كدو فرمة أو بيوت شاكاني كإيو أيان فلسطين يعني أو بيوت غمارانيان أو كسر أون خوان لخوان عبادة يعني كردو عبادة يعني كردو بو وسيلة بون زيجونه لخوا إيو عبادته بكن بو وسيلة بكن بنزيجونه بوخوا تعالى واتة وسيلة العباداتها نقد واكرد للشخص باش نلاقي فهم لم يعتقدوا فيم أنهم يخلقون ويرزقون كما يقول الجهال إن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزقه مع الله، يعني هج أوان اعتقاده أن هو كوا أو أن يدرس كاربن يا رصق دربن هروكوا جاهلة كان ألا ألا شيء ألا إن الشركة هو اعتقاده أن أحدا يخلق مع الله أو يرزقه مع الله جاهلة كان ألا الشركة شيء تعريفه كي هو يتوب لقال خوايا خوايا شتريه وعز دروس يدرس كل دوا قناعة تام بين مسلمين كم ك قريش أوش شتي أوش تأني وتوه أو يكذّه لي هذا ما قاله أحد من عقلاء هذا ما قاله أحد من عقلاء بني آدم وإنما قصدهم الشفاعة وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليوقربنا إلى الله زلفا. أما هيش كسيق لعقل بني آدم وقصيناكا بلك أو أن تناقص لك أن شفاء أبوهك لا يتكافر مما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلف إما نهان برستين بازمان أولا أخوة ما يقولون نحن عباد ضعفاء إما كسانك بهزو اللواز تاوانبار رورش والله جل وعلا شأنه عظيم أخوة زور ولا نتوصل إليه ناتوان بقين أخوة لا يقربنا إلى الله زلف أو أن إما الأخوة نزيقناه شبه الله بملوك الدنيا واتا خواي شبهان بملك كان الدنيا وهذا هو أصل الكفر أوج أصل كفركه فدل على أنهم لم يعتقدوا فيه الشركة في الربوبية كواتاواني اعتقادهم أنبولا ربوبيتا واتاواني كخوا عرزو عاسماني دروس كودو بلين ولا أوانش لقالي عرزو عاسماني دروس كودو وإنما اعتقدوا فيه الشركة في الألوهية فإذا سألت أي واحد الآن يذبح للقبور أو ينظر لها ما الذي حملك على هذا يعني اعتقاد انو ابوى لاولويتا اتقادي انو ابو مشكاكاي نزو كهوري انو كردون او طبعًا او او, أو حقوق او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او فإنهم يقولون كلهم بلسان واحد بإذنهم ينالن والله ما اعتقدنا أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يملكون شيئا من السماوات ولو اعتقدنا أنهم مسايئ لأنهم صالحون يوصلون إلى الله حاجاتنا ويبلغونه حاجاتنا هذا قصدنا فنقول أخويا من أي إما من يمان ولا خوان نزيك ومع هذا سماهم الله سماهم الله مشركين لقال أوي أخوان أي نانا بمشترك لا بروي بشك العبادة كان بغير خاصر وامر النبي بجهادهم باب يغمرك وامر الله عليه وسلم كتبوا بيان كما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلو المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا قاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم اياتي 5 لسوره التوبه هذا جيت فرمه طبعا بدايه سوره كما قال تعالى فرمي. بريا لي او مشترك بخوا بيغمر لي خالي بريه ابي همو كسك لا كداوي لغيري خواكر عبادت بو غيري خواكر حكم راني غيري خواي بو او او كسمه مشتركه خالي بريه ان جاء خيت بارو تعالى امري الله عليه لا حجم الاواي لا لا, لا حجم الاواي روجي دجن حجي اكبر بو بيوتري حجي اكبر لبروي ولما فرمي عمره حجي سوق حجي استيا حجم أكبره. ألو كاتيا صلي حجم الله وحبي وخويك رواة تاني ببيغمرن لا دخول راس الله سام كبي ودودي بلا وخيت على بريه لو مشي كان. بعشر خويت على فرمي في عيد انسلا قال أشر الحرم. طبعاً شن ماني بدانان. شر ماني بدانان. أم ما الحرم أو ذو القعد ذو الحج مو عندك الحج محرم دي صفر داي ربيع لونيا أوه طوابي ولكن امام المسلمين فهو يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ان فقتل الله ارحم الراحمين الذي هر كسه ودي يا لا ديامنا ديع عزاء يا هبل يا ود يا سوى يا يا غوث لا نمرش فرقك هي او انا صالح ابن اي عبد القادر يا فلان يا فلان ايش فرقين يا يا رسول الله يا عيسى يا كي ايش فرقين يا يا ملائكه يا فلان ايش فرقين يا هم يك بعد فرمي هر كسه كبيني اله جو رك زانه لا نمر مليانوا حيث وجدتمهم يعني شيء لحش ونبينيتان لنا مكشى لنا وكعبشة بنيتان لحلو لا لحد جايج بنيتان لنا يا بدر أمان ينمين اللي وخذوهم فرمانا كا واخذوهم بيعن كن أسير يانكن خشان لش شهر دوا دوران ليه بقدر حتىك وداس جدانك سيري أمهم لهم كل مرصد لحم ولا كمينان ودان نيلن بيجلاك أبسم بيجلاك نيلن برا لا بهم بمنته بمنه توتال لا غير يا الله بمن الا سرعزا يا الله وتعالى فاقبلني يا سين فا تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله اذا ذكر توبه انكت لشرك نيجي انكت ها قدر بنها اقدر بنزرك واساني تركدين نيجي جناحك لجناحك كانوا شرك ولكن <مؤس> يجب صلى الله عليه واله وسلم لك ان بين الرجل وبين الكفر والشرك ان يكون لا, لا ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ولا ان من لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك كسر نور جينة كرد به، ها يا زكاة النائب نبوه. تجاي هواي غيري خايكرد به بي إلا في غمرة ناي عليه الصلاة والسلام. فمتي أميرتو أنو قاتل الناس خوا أمري بيكردوها. مع أنهم يقولون لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله. أنا قلت يا ندي ما هو اعتقاد منوانيه كأمانة لجل خوايا اشتيا دروس كردوا على رزقيانين. تدبير الكون الكائنات كان كاستا اول شيء الله بدوي هر لمصر بره حتى دريان بيت درو برهتنا الا او اجيلي ابي باذن ابي تصرف لك هناك اخمشكيني كعبا او هاشنوت هي استا او مشرك محمد يقول عبد الله والله مشركيني زماني اما زهر خاتله مشركاي زماني بيغامر صلى الله عليه وسلم وانما قصدنا اتخاذهم واسطه فنحن نذبح لهم وننذر لهم ونتوسل بهم أمي أما بس كردمانن بتي بواسطة يبيني خوان وخواه. هلا وان دا زاني كامر بس زي ما لو وان دا واقن بخوا لأن الله لا يصل إليه شيء من أمورنا إلا بواسطة. إيشي أما ب أو أنا بيناقب بخوا. يعني توصلي أمضى بخواش يا ابن جل وعلا. ماشة تنازني خوا بسته. نازني خوا بينة. كسي كسي قرار الدا كأول خوا والعياذ بالله، فهم يوصلونه إلى الله، ويكونون وسائطه، ويكونون وصل. وسائط. أوان أوان جاند بخوا وأبناء، وكاربو جاند نيان بخوا يقربوننا إلى الله زلفا وشوفاء عند الله. ما النزיקה كنطكا كان هذه شبهتهم قديماً وهذه شبهة عباد القبور اليوم. شغلة اما بهي عباد القبورا عباد القبور شين. أوان إنك على عبد القادر يا فلان يا فلان وما تدار وبردو. زيوزار وماتي يعني ترى سوزو ابا بتانا حنا سرق بركان اينين باخوان واعتقادي انوا اما عباد القبور يعني الشيخ كافري كدنيانا هر اياتي جينا وتفرت شبهت قلوبهم يعني ضلي رابردواني بردواني ااني يستوك يغوان بويا لقسو كردو شاوك يغوان اگر ضل يكشو قسو كدوج نغاتي فتشابهت اقواله وافعاله عرفت حينئذ التوحيد الذي دعى إليه الرسل وأبع وأبأ عن الإقرار به المشركون أو زانيت كتحقق إذا وكرت زاني أو زانيت كواطية أو التوحيد يخوأ بريستي يخوأ بريستي كبير قمران دعوة بانجوازان بوكردوة ومشتك كان إقرار شغلة أي إذا فهمت ما سبق من الآيات البينات. كذلما يتأ برونو اشكرانه تيجيشتي التي تدل على أن المشتكين الاولين لم يشتكوا في الربوبيه مشكان بيشو للربوبيه تشكان نكردو وانما اشركوا في الالهيه يعني نانو توا كوا خويت على عرض واسمان دروز نكردو ووتيان درستي كردوا وتيان خوا درستي كردوا اقريان بو كردوا خوان لو لا نونا سوا ميچي شانزانيوا وانما اشركوا في الالهيه لا أولوية الشرك عن كردو بوخوا يعني لا جرانو أي عبادة كان عن بأخوا كبأخوا وبغير إخوان جرانوته بأخوا وبغير إخوان فاتخذ الآلهة من دون الله لتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده أوانهات أوانية كردو بتكاكاروا وباصطو بآلهة خيت على القرآن باسي كردو كونش بخوان ويانا جعل الآلهة إله واحدة آه الله بوينزكش كاتوا الله خيت ويشفاعاتهم تبين لك هذا امد عرفت ان التوحيد الذي دعى اليه الرسل وجحده هو توحيد الالوهيه لا توحيد الربوبيه او ذهنك واو او أوان انكار يعني لك توحيد الالهيه بتوحيد وحده لا يكفي قلای ادخل من قربی فی الاسلام اقرار کردن بویکه خو عرض و اسمان درس کردو ایمان بو خوه ها ایمان عرض وای که خو ارز و اسمان درس کردو دمنی درس کردو بارانه بار یعنی اما تو تنهه مسلمان لقم ندری پی بلکو ا بیتو ایمان شد و به عمل شد هم بو و تا تو درس سرنج تام مثلا على الماند لا صار دوبشة على الماند تجين كاريو جودي خواك على الماند تجين كاريو جودي خاناك أبا بلن على المانة كان ألان المانة كان لا روجو كان على بريو يعني القرآنی پیروز فرمیتی احسب الإنسان و آیوترک سوده و از آنیم ایم و ما به وانت بجیش تو خواهی تو بر و تعالی کارو با لستان لستان دانانی چیب کنوتی نکن آنها ل نه انکاری آولان آکن بو کافر بونیا کافر نبون بو کافر بون یا خوا علاقه به سر امونی خم ان ایشو کاری خم آنکه جای نالن چی آنی کدیفاع علیا کن خن که کویمانی نباخواهی نیش کار ولكن شاء الله البيت الذي يقولون ان البيت ان البيت الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت فأنت قصي سكارة وناني ولا بروايب أخواها أبي بروايب أخواها بأن لهم لا لو يكوا، أخوة تعالى شون كونه كائنات بالروابه أو هاش كاروباري إيما بالروابه أبي إيمان ما نبوه هابي أبي إيمان ما نبوه ومعرفة ذلك أمر مهم جدا إذ به يعرف التوحيد والشرك جاء أم زانينا الزور مهمة أبمت الشرك التوحيد جاءك والإسلام والكفر والجهل بذلك ضرره عظيم وخطره كبير إسلام وكفر بمجاك تقولنا زانين وطبيعي أعلم بابته، ضرر لك يزور قولها <تصفيق> لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام وهو لا أدري أم نقطة يجزور زور مهمة إنسان هي الإسلامة تتدرب أخوي ناز لو أني يمقصي الزور سير بلايب بعزيك هو. والله ما آياتك لقرآن هينينك كزور واضحة لسورة حجورات أخوة تعالى تشيفر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا بكي جلب أو بكر عمر علي. هل تذكر بس مكانه بسربيعه مراس الله هم عملك لنا وأبى مبصلي أكمانيو التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله أو توحيده معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله نه خیر بو همو پرست را بک نه خیر بو همو کسیک پیر ریلی بکری بق سی بکری تنها الله نبی نه خیر بو همو کسی کی زندو مردو و دارو برد و کونو کائنات نه خیر بو پرستی ملاکا و پیغمبران و پیاوت شاکان تجای آم عالمانی فاسقانه آم عالمانی ظالمانه آم عالمانی کافرانه ایت و الله ایلاهیلا الله نه خیر بو همو شک امی پیغمبر بو پرستی صلی الله عليه وسلم امی ملاکا بو پرستی كما تقول إن نخير بوهم وان تنهاب وخواه نخير بوهم معنى لا إله إلا الله هو التوحيد الألوهية لا توحيد الربوبية طبعاً لكي شيخ تركيزكاته قاله معنى التوحيد لا إله إلا الله ما بستكى أبيبلا ينبطنهاها الأولى يعني توقع شيرب كل التوحيد الألوهية وربوبية اسمه وصفات مشركي إذا كانت الألوهية تبرعه مشركي أبي لهرسة كام واحد بي، برام برهرسة توحيدا كرش سأشرك معناه أبي لهرسة كي بري بس لرا أول أو لا، بلا إله إلا الله نبي التفسير كده توبي رب بمعنى خالق، رازق، محي، مميت. نأ، هقولي لا معبدة، أستراو، بقصراو، فيريليكراو، نية، بقصه الله نبي. لأنه لو كان معناها توحيد الربوبية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أجل ما لا معبود. لا متبوع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا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 إقراريا بيكردو كأخوة وأنا يدرس كدو أقتنع قصه كأخوة نعم هو قولك باطلا كاتدا وكاري قال سر السياسي تجيبه أبد تو شون إقرارك يا أخوات ويدروس كدو إقرارك إيه كأبد بوخواب سمع طاعت تنه أبو فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور إله عربيا عربية وكوتمان يعني بارستراو بغسكراو بيربيلكراو أو كسي خطي بوزلي لك إلى أمرنه كانيا للايوان هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا كما اله إله أنزاني كإلهتيا أو يكتو ما بستت لعبادتك تأبوي أقريني توا جاء أقربيته ملائكيك بي بيغنبريك بي وليك بي بي قبر بي حتى أو إله. هذا تعليل لما سبق في تقرير معنى لا إله إلا الله وأنه توحيد الألوهية لأن الإله عند مشرك العرب هو الذي يقصد لقضاء الحاجات إله لا مشرك كان أو كسيك توهاواري بوبكي دعاي, بو دعاي داوالي بكي عباداتي بوبكي أو إله وأنه أجعل الآلهة إله واحد لا تيكي يشتبون يعني نابي اشتوا به بمجموعية شزور يبكي نابي تنهى بخواي بغرينينا لقضاء الحاجات وتفرج الكربات وإغاثة اللهفان يعني بوجي بوجي بيردين كارو دواء كاريكانيان كان يعني ولا بيردين غم وخفة كان يعني إغاثة اللافان يعني شيء لفان يعني غم أو كنا راح به حواركات إيش هاي تعالج بتشيوهوا به هناءوا به يعني أو كسيكته دواء لك به هو هي مش تلك طبعا وليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ليس هذا هو الإله عندهم فالشرك عندهم لم يقع في توحيد الربوبية وإنما وقع في توحيد الولي واضح يعني بابتا كان شر شرحاك إلى شرحاك زور تركيزي لسركاته وهم دباريق سكان وعيننا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده ما بستعنون بك إله خالق الرازق المدبر أو أن أعزاني كالله بتاقي تنها بخوي أو أن يدروس كردوا كما قدمت لك وكبون كردي وإنما يعنون بالإله ما يعني المشتكون في زماننا بلفظ السيد سيدقه او اله أوان المقصود يعني بكام ابو او هيك امره لا ايما له معلمه تمشىك بها لنسي سيد سيد سيد فلان وسيد فلان سيد بدوي وسيد دسوقي وسيد عبد القادر يعني سيد فلان وسيد فلان وسيد فلان سيد أو سيديك اوان ايلان او هيك تو حواريبوكي او هيك تو ايكيبو بين كان أي أي ليس الإله عند المشركين الأولين هو الخالق الرازق المدبر لأن هذا معنى الرب وفرق بين معنى الرب ومعنى الاله وفرق بين التوحيد الربوبي وتوحد الالوهيه أو شرتك لائق سكني بياشوا وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا أي زمان المؤلف جاء في زماننا لزمان المؤلف شعر محمد يكون عبد الوهاب كباس أيكر بلفظ السيد كلمي سيد عمك أرك واستشاري بستان بخطانه وكلمة وإلى الآن يسمونه يسمون هؤلاء الذين الذي يدعون صلاحهم ويتقربون إليهم يسمونهم السادة يعني تأشينا هيك إنسان ضال مضلة نالن هن هم يان عبد القادر جيلاني يهندك كان كهبن داوان ليكن او بيا تشا كو بو عباده خو كر درو شتو دالو ما قد قال اخواك بس هي لو قسانيك امان داوان ليكن باس ماكل انسان شيعي باطني بيسي چپلي مشريك بوا اتا استجاوك عايبين لمصر لا تنطاش بوكره السيد الرفاعي والسيد التيجاني الى غير ذلك ام سيد سيداني كو دروستين كردو حاري بوكن كما أن شؤون الدنيا بنبروا حتى كافر جان كواش عن ناوت وبدواين لي يعتقدون أن هؤلاء ساد لهم منزل عند الله تؤهلهم أن يتوسطوا لهم عند الله أما أنا منزله كان بلوبائه كان هي كبوي أسان كردون تشيبكن لنيوان أمان وإخوة ببن بواسطة وتؤهيلهم أن يدعو من دون الله واي كردون كمؤهل بن بدواين لي بكرة لغير خال تعالى ويذبح وينذر لهم ويطابي قبورهم ويتبرج بها. حول أن نوصل بوك وبقبلك أنا بسررو داوي من قلبك وداوي رسبك وداوي هالمشتى الأولون يسمون هذه الأشياء آلها وعن يبيشوا عنو تشي أجعل أجا على الآلهة إلى واحدة أما نا نا ناوي المتأخرون يسمون هذه الأشياء وسائط ووسائل والشفعاء والأسماء لا تغير الحقائق فهي آلها أما نا ناون أما نواسطي يمن أما وسيلي يمن أما نشفيع يمن أما نسيد أما نفلان أما نفلان ناويش هج لهج ناقور ريح ناوي ابني إله ناوي ابني إخوة يا نا ناوي ابني شي ناوي ابني واصطة يا نا ناوي ابني شفيع يا نا ناوي ابني أوبابتانا فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. شير محمد كوري عبدالوهابل يغمر هذا عليه الصلاة والسلام كأخوانها أردي دعاي لوحان کردوت بلا لا ایلاهايلا الله. آبي او عبادت آنها مي با خوابه نباي با غيري خوابه. آبي پارستن بخسا کردن سمعو طاعه پيرويلي کردن. چون اخلاقان كه خوا عز و عثماني درس كردو. آو هش عبادت كن تنها وزادي خوا بگره انو. كه آت ما بس لم كلميت تنها تينيا لفظ كنيا بلکه معناي لفظ كيه. ويخوي گرافر مي. فعلم انه لا ایلاهايلا. ابي بزاني معناكج او يعني نزاني معنى الى اله الا الله اصليناتو تنادي الاسلام كتو نزاني معنى الى اله إلا, الا الله كتشيا لا إلا إلا إلا الله بزاني لا إلا إلا الله قبل هيش الله نبي هيش بس بره خاية جوري ناقر النوى بغير خاية قرنا لشرح النبي صلى الله عليه وسلم دع المشركين الى تحقيق معنى لا اله الا الله دعوا إلى كمعنى لا إله إلا الله صاحب التي هي كلمة التوحيد دعوا إلى كردن كلا سر وبرون كأول أخوانا. ومعناها لا معبود بحق إن الا الله هجبر استقال بحق نيا أي بغير حقها بله زوريشة عليها، لازم حق يلكه أيش الله يا، كواته هيك كسيك حقنيا بفارسية هيك كسيك حقنيا بين رويليا بكرة بقص بكرة سمع طاعب وبكرة تنها الله نبي. وهو الذي بعث الله به رسوله إلى المشركين، أخوي غربي غمري بوأمانة عليه صلاة وسلام ولي مشكك أنا ناين ناين ناينان نا بمشكك، نا ولم يبعثوا إليهم يدعوهم إلى توحيد الربوبية لأنهم يقرون به وهو لا يكفي لأنه قاتلهم وهم يقرون به. إقراري أنا قلت كإخوة دروس كده إن شرشي إن حلال كردن ومن قال إنه يكفي فإن يلزم عليه تغليط الرسول صلى الله عليه وسلم هاد كسبله بلا بسا مادام بزاني خواي دروس كده مسلمانة أو أو كسواد أنا كبيعة غلطي الغلطي كده صلى الله عليه وسلم لحمش يعني وأنا قلت لوناس المسلمين بيبله والله لجل مسلمانة زنجيوا هرتشوا محمد كر عبد الله يعني وجانه ولا كساني شي يوجانا كد روجانا قلت لا لي حراميني يا كاكو الدنيا يبادك كده مسلمان أنا كده أو خوارج التكفيرية أول شيء محمد يكون عبد الله ها استوى يبي نعلن يعني أو تشنص على الدعاء دعاء كده ص الصلاة وفاته أو هاي بيها الله وأنه قالت لا أناس المسلمين اعتيرفون بلا إله إلا الله إذا فسرناها بتوحيد الربوبيتي وهو الإقرار بالخالق الرازق القادر على الاختراع طبعا قلاواه لا اله الا الله بابا معناه بكري كايتش خويا قعزوا اسماني دروس نكر الله هو كتق سكان ده نجي لكن عندي شنه كان يعني كسا كسانك, كسانك ما نه او نزل ناتو هنا ونش كافر قال ناتو نمشي ع كافر ك دار تزور فالمظلم جوي زور زور حتى حتى ومع الأسف هذا التفسير الخاطئ لا إله إلا الله موجود في كتب العقائد التي ألفها علماء الكلام وعلماء المنطق من المعتزلة والأشاعرة والتي تدرس في كثير من المعاهد الإسلامية الآن وعقائدهم مبنية على هذا الرأي وأن الإله معناه القادر على الاختراع بداخوة استأم معناه إلا زور زوري كل يو جامعات ما عدا أخبان ريك وعقدي أشعريب وخطانة زانا لا إله إلا الله بدش يعني لا رب إلا الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله تنهى عنه نجم علينا المعبود مطاع متبوع اوانه فمن اعترف أن الله هو الخالق الرازق الرازق يعتبر موحدا لا لا اوان هل كسب ام اعترافك ابن اخوي يدرس كردوا حتى من تنى لما ما مستاش عيني بداخل كزور بلا بان شب حساب لك بالدستانه ايوجي هيغل ولا اوتشي كويك كيم الدنيا كاتب رأي ش رأي هو كاتب رأي بخواها هو كويك الدنيا يدرس كردو هذا كافيا ش فرق يشيو ولا قصي لا كاتك أو, أو اعتراف الله يا أبو جهل أو أنا يعني أقول الله هرناي الله أنا برد وأما من اعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله فهذا هو المشتكو عندهم مع أن الشرك إنما وقع في توحيد الألوية ولم يقع في هذا وليس هذا هو معنى لا اله الا الله جاكس كسي اعتقاد وابع كوا بالله والله اللي قال خلقك يا رزقيا قال ان اول مشرك لا اله معناها لا معبود بحق الا الله وكمن معناها كاين كلا فالاسلام يحق الرستقين النيه بحق تنهى الله نبي. فمن قال لا اله الا الله وجب عليه أن يفرد الله بالعبادة وأن يترك عبادة ما سواه، فإن المقصود من هذه الكلمة معناها والعمل بمقتضاه، لا مجرد النطق بها دون عمل بمعناها ومقتضاه. شغلة لا تأكيد وتركيز لسر مسألة عمل كاتب لا إلّا الله. بتو إيشي بيبكي؟ تنهاك لما كان يبجوت له، تنهر أو أندهش من إيمانهم هيك برسالة تنها أخويا. دب بدي بدي حتى علماء معناك بذاني، بشي پرستي، براعات لشرك و مشركين لكي هر موحد نيت. تبا شاكاً زور مهمة. أبي إيمانتها بيه؟ هكذا خواهيك بحق نتنها الله. وابي بشي پرستي؟ وابي چيش بكي؟ ابي دجي أوكسانا بيه كدجي أولا إله إلا الله. دجمن يعني بيه؟ بريء بيه لين؟ بريم لتان؟ لي اجينا براعاتي خود در نبري؟ تو أولا إله إلا الله شلقوب الله كريت.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 زور کس لمرجی اکانی ام زمانی خوان لمنوصلف اکانی او زمانی خوان ایگرین بدرس تان و ببی اوی لیب کالنا است ما یه نسخه آوکالامین شوخ کتاب در سکایان انشالله کلی ریک علیه و هو ترک شرک ترک شرک یعنی چی؟ یعنی کات توم واحدی تنها واحد او نیه خواب بپرست او ایش بلا علا یلا الله کبکه آبی چی بکه آبی شرک و مشترکینش چی الرد بكاته خوي بدي كالي يعني أكو بيا غمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوق كذي بقدوبه بيا غمر محمد صلى الله عليه وسلم وبوه مو بالرائد أنت على رج قد كان لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أبي ما هو بقومك يا خمامة زين ها إن أبو منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده كاتت تنهاي بعدت كذي بخواش مزنيا أبي برأيتش بكين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 والتشريع حدو كان أخوة تعالى لقرآن باسيك هذا سري عبادك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب احد او الشريق العبادة أي شريق للتشريع ولا يشرك في حكمه احد في حكمه لا يعني لو حكم أخوة تعالى الشريق لا لو لحكمها لا معقبة لحكمه كذب نبي تعب جلته وبحكمه كي يخواتعه والله بخلق نار أو, أو, أبو أو وكافرة ومرتدة هزار تجابي أمر نبي أو يبلغه ما أمر نبي أو مشرك أو كافر أو هزار نجور رجوسك. تزايبي بقول تردو لي أمر. كلا قاتع خوش عنك كلمة النار. أذاخو. ولا ينفع مجرد نطق بها لأنه قد ناقض فعله وقوله. كلامك أبدا نهائى استفاديني لا إله إلا الله ولا من خوان اسمه خوان اسمه, اسمه هرب زمان نخر تو بقى من نقلانش تعبت ج ج تو نابى باء فعلك أتقولك أنت هالوشانى تو أو أنا بفعل يان قولي أنا هالوشانو تو والمشيكون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا معناها مشي كان يزوم معنا كان هزوت الجيش معناه شكل كلمة عربي وخشان تاجزان إله يعني شيء وأنه ليس المقصود التلفظ بها فقط خوان يا زانيك بيلان بوندق يا غمر لي الناغره صلى الله عليه وسلم كوتيان اقرا ديام بينكرت اسبونونا يا شيخ بي بتوبله بلا ورا اقرار مو بك بلا من دفتر الدولار تو قرزارم بون بنوسي اينوسي ها بلا قشاقر كلمه اكو قشاقر اينسموتو اخنات اشتغلت السره شلون شلون هو بنوسي اللي دهاتو تو بي تشي بدفترك بي مكبره كاتك تقول لا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 فتكلم كلمة كلمة الرزقاردناك أبي بعمل بمقتضاه كلمة يبكي. توكت لا إله إلا الله وتدي رسول الله الألوشانة وبيبا مشترك وتدي عبد القادر بيبا مشترك لا إله إلا الله وتدي حكم رعنة يعلم فرنسا أوروبا باس الحكم ما كانوا باكسانج لغيري خو كان هالد وشانه ودولتك يعني بشرية خو رازين أبوي أيوم لما يحكم الله او الكافر. والمشركون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عارفوا معناها وأنه ليس المصود تلفظ بها فقط ولذلك قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لا شيء تحق <تصفيق> تيجي يشتبون لمعناك بوايوتيان أم بغمرها توالي تنهاء ببو الله عبادتك تنهاء ببو الله سجدرك عبرين تنهاء ببو الله تنهاء ببو الله حكم راني ويربقرين هيتش ترقبولنيا لغيري فرمان روايكر ديني أو هيتش ترقبولنيا باید نایکینه ما، همشتی که عجیب هم، چون نبشتی وا. واقعه امر عالیالله نه آزادی. چون تو با اسلام آبست، تو کجا اسلام دینیه؟ عهد پیام الله واحد الاديان. خوان مرتد کنوبه کلمای. و فی وقت نه اینا، وجد لا ایلا ها الله، بیان معنایها، هو افراد الله بالحاکمی. آل ریا وریابن. شخو زاییم آبستی چی؟ زور باوریاب، با چی ناو؟ شرح علي أمره لوقتي أمره إيه ما كسانا كان لا إله إلا الله بس معناه كان ألا إن إفراد الله بالحاكم يعني بخوي تعالى بتنها بناسين لويك يك حكم راني تنها حكم راني أو قبل غير أو قبل ما كين. وهذا غلط. شغل بزين لا تسر وانجيكو أم بغل دعني. هاي بخيوانية تو بتنها حكم راني خا قبل كي ويا والا اي هذا غلط قال لي ان الحاكميه جزء من معنى لا اله الا الله سيرك النفي حاكميتك ناك يا شيخ قال الجزءك لا اله الا الله جزءك لا معبودا وليس هي الاصل لمعنى هذه الكلمه العظيمه بل معنى لا معبوده بحق الا الله الا اصلي معناها لا معبوده بحق الا الله باش معبود يعني شي يعني بالسترا بالسترا لا معبوده بحق الا الله بجميع أنواع ها بجميع أنواع العبادات ويدخل فيها الحاكمية كم أنت إقرارك إلها حاكمتك عنه ها ولو هنديق لعلماء كلمين مصطلح حاكمية مصطلح الشريعيات شكوخيت على خنايا حكمة بحكمناها وإلا لأدي أليس الله بيحكم الحاكمين أو أحكم الحاكمين هات وإجابة كلمي حاكم الله نهاتوا توا حكمها توا حكمها توا ونيا دبروا مصطلح كان بلاوة هندي مصطلح جي بلاوة وشيء وكو وكو مصطلح نجوكو أصلي أويكه إما عبادة بوخواب كين لروانج أيك التشيعات هم يبغوا يتعالى بجريني ناو نه بكو تاشي فيها الحاكم حتى إقرارك اللي ما كجاك جاليري يا فتوى اللجنة دائمة هي فتوى شغبنا ثميني اللي صار مصلي حاكمي طالن هندي قاطون وتيان نوعي مستقلة لتوحيد رأيي وشيء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 حاكمت شكويت بن يعني أوهي قررنته هو بو بو ربوبية ويقرنته هو بو ألهية أهي و... كم يعني قررته، جاروه برسارة كذلك في سارة وقال يعني فيو سبون من بحكم راني خواهة أهي لا... تقسيمات ربوبية أهي لا تقسيمات ألهية أقر إهمة تماشابين موضوع إفراد الله تعالى بالحكم أليه تماشاكين إفراد الله تعالى بالحكم أما لخصايصي جياة لخصايصي ربوبية إفراد الله تعالى بالحكم تشون الله إفراد الله بالخلق والتدبير ها والملك بالحكم حكم إجباشة قلتي. لربوبيت إخوة تعالى ألا له الخلق والأمر أو للربوبيت أي تحاكم كردن بولاي شريعة او التي لحقوق ألوهية يعني تؤى بتحاكم كي بولاي شريعة إخوة بولاي قرآن السنة أبابا غير قرآن وسُنَّة حكم راني بكي؟ نابه نعم. بويهشخ فوزان خوي الله لك تابي توحيد. الله شخصك حكم رأني كرديني قصة أولاء وحد بدستوري علمانيات وبدستورة جانتر الله مرتد وكافر. أي لا كار لا شكاتك أبابا بشرك أصغر وبكفر أصغر. الله كاتيها ككابلا بدني إخوأ حُكمك دست أبري. دستی دی زبره، زانی محصول رژم که نه لایوحشی گرفتی. مرتد نه کاتوا. علی خورد در کاریه که. هواي قرض که هشتاد دریلیه دا. آو دین له لا یا نکاني، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اعلامی هموی جبهجه که. بس جاروبر غلطه گه که جاروبر لبر شوگ، لبر ناسیابیک، حکمیک تطبیق نه که. ایج نه بخوشي الزور بقونا باردانه حتى عليهم من فاسق وفاجر وقاتل خرابتر حكم مجيب من تحداكم عم كيأو يا علماء بيا للكفر يا صغار، علماء بيا للكفر الكفر. ابن عباس ل لزمان إيه من أبوه يا أستا بيبنيا فرنسا وأوروبا وامريكا هذا يعني؟ ولا يا وللأمر إيه من المزور ابن عباس رضى الله رحمة إخواني لكانتك أول كان كلت اشيعا منهاه با كتاب ابن عس بن كيف اخوتي على اخوه كيف اخوتي الزناكه كيف اخوتي همشك حلال كان بو انسان كان او ها نبوه كوت افراد الله تعالى بالحكم لخصائص ربيته وتحاكم شرع كي لحقوق اولويته وشرك لحكم حكم هر وك شرك لدعاء هذو كيما باسكت شرك لدعاء وشرك لحكم كي هر وكي شركه شرك ابليس لشيابو تتبسم يا تك أن, ان الحكم الا لله امر ان لا تعبد الا ا ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون او ان الحكم الا لله بي جوي خوارج بلاك بغلط بكاري انا تشيوت يا اخي مري يوسف وث قران نقلك ابو مان هات تجدي يوسف ان الحكم الا لحكم تنهب اخوانا بغيري حكم غيري اخوي جاب جبر امرك دو اخوي جوره تنهب ابو برستره كاتهرد هل تتحدث عن تشل التي تتحدث تشل هل تتحدث حتى هل تتحدث عنها هل تتحدث عنها هل تتحدث عنها هل تتحدث عنها هل تتحدث عنها هل تتحدث عنها يا شيخ قال لي رأيه كبلي لا إله إلا الله بلي إفراد الله بالحاكمية قال لي شو هيا أقول لي لا معبودة بحق إلا الله الله ألي حاكمية شبخوا يا شتبنيت ياوا لا إلهك هو معناها يعني أنا في مسألة كبكة أنا خير على جزء ممن على إله إلا الله وليست الأصل معنى هذه الكلمة العظيم بل معناها لا معبودة بحق إلا الله بجميع أنواع العبادات ويدخل فيها الحاكمية يا الله حكم رانيش أبي هربخوا به أما شتبن توحيدي ولوهيته، ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية بقية نوع العبادات لم يكونوا مسلمين. عق الكابراه بس تهاب لا والله ما حكم راني ما انبهرواك خوابه بس على غير خادواكين، أبي؟ نبي. استوى هل توحد ألوهيات؟ عندي عبادات بوخوابك، عندي عبادات بوغير خوابك،, بو خوابك؟ ليدور ناجيني أبي حمّي بوخوابه. كانت حاكميته، عباداته، حمّي أبي بوخوابه، نابي يجيب بوخوانه أبي. ولهذا تجد أصحاب هذه الفكرة لا ينهون عن الشرك ولا يهتمون به ويسمونه الشرك الساذج بلا أخوة وقر كسانك هبن لم أو طبعا غلطة يجب أن بس من براستك يعني تماشاكين كسانك كاتك الرازين بن حكم راني إلا بدين إخواه بكري هاي وجورة كسانا الرازين لغير إخواه بكري يعني كسكت بيستوها بلا بدين إخواه حكم كين وكو خوي بس قينا دوا لغير إخواه بكين اغير هبه وكل شي غلط براسي وغلطها غلطي شي زو زور زو زور گوراك عندهم شركه في الحاكميه فقط يعني شلون يسمونه شرك السياسي قبلن السياسي ما بو اسلام بو أو هاتوا عبادات من بو خوابه حكم راني يبوكو خواه تعالى به ابي او خلق ديني خوابه تبروه ابي كو ملقاي مسلمان هم با ديني هل سوكوتك فلذلك يركزون عليه دون غيره ويفسرون الشرك بانه طاعة الحكام الظلمة هلا يوان تركيزك نسر ام نقطة وتفسير الشرك كان كانت طاع حكام, حكام الظلمة طبعا حكام ظلمة بها كافر طاعتي حتجكس قبول نيا لشيء لشرك ومعصيه حتى قال صحابه جب ابي توبخ سينك لا يا مخسيبك هنا بو كلام يشير مقصدهم اوايا شيخ ناد بولا لا تشينيا ما بس باب نل يا رسوله بس قينك علمانية تحكمك هنا الشيخ لا الشرك نتا كتاب التوحيد بجوانيت ماشي حتى الشيخ قال على الشيخ لكتاب التميشة، لكتاب التوحيد. الله الشرك أكبر تحاكم كي بهير يخوي تعالى. على تشون عرض عثمان بدست خواه، خوي تصرفي في تاعك أبي كاروباري مسلمان، وخلتشي بس رم زاوية، حمود بدستي كسانك وبنديني خوا حكوم رانية ممكن. أجناء والشرك أكبر قبل ما تبودينا حكومناك. يا ليك وتعني بدست أمره خوي قر اللى ما قبول كه اللى ما خوش بدست والكفار والجهال ويعلمونا. أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به يتدعي